الله أكبر الله لمن حمده اللهم أنت أحق من ذكر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 والسر عندك علانيا الحلال ما أحللت والحرار ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وغنى واصرف عنا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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا تذو الىك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تدلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكن اللهم باسماءنا ورسالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارف منا واجعل فأرنا على من ظلمنا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا لا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار وصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذلوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمون برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وابن الشركه والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر احداء الدين واجعل هذا البلد امنا وطنا انه وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل دوله الايمان آمنة المطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان اللهم احفظ حكامها واللهم احفظ حكامها واحفظ أهلها واحفظ من عاش فيها من عبادك الموحدين اللهم واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام, بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغدا ومن العمر أسعدا ومن الإحسان أتما ومن الإنعام أعما ومن العمل أصلحا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أوسعا الله اصنا من الفتن اللهم اصنا من الفتن وعافنا من المحن واصرح ما ظهر منا وما بطن ونقي قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تمهه لا احد اللهم ارض عنا, اللهم أرض عنا. اللهم ارض عنا وأرض عنا واردين اللهم وأرض عنا واردين اللهم كما وصيتنا بهم فارزقنا برهم وحبهم على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ما من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وما تصدقنا من صدقة فنميتها وما آملنا من أعمال صالحة فرضيتها فنسألك يا الله الله نسألك أن تجعل حظهم منها أكبر من حضوبنا اللهم اجعل حظهم منها أكبر من حضوبنا وثوابهم منها أكبر من ثوابنا اللهم كما أسعدتنا بوالدينا في الحياة فأسعدنا بهم واجمعنا بهم بعد الوفاة يا رب العالمين اللهم يا حي يا اللهم انك انعمت علينا بالبنين والبنات اللهم استر عوراتهم اللهم استر عوراتهم وبارك لنا فيهم واجعلهم في حفظك وكما فيك اينما كانوا اينما كانوا اينما كانوا يا رب اللهم إن لنا ممن نحبهم فيك مرضى على أسرتهم وفي دورهم اللهم أنزل عليهم العافية وأذهب عنهم البعث ومتعهم متاع الصالحين ومتعهم متاع الصالحين يا رب اللهم اغفر لمن بلى هذا الجامع المبارك اللهم انزل على قبر الشيخ زيد شاني بالرحمات اللهم اسعده كما اسعد خلقك اللهم اسعده كما اسعد خلقك اللهم اجعل روحه في علي و اكتب له اجر الصائمين القائمين الراكد اللهم وفق القائمين على هذا الجابع المبارك اللهم اشكر لهم سعيهم وارزقهم صلاحا في جميع أحوالهم وبيض وجوههم يوم القدوم عليك وبيض وجوههم يوم القدوم عليك هنا لا تفرق هذا الجمع المبارك من هذا الجامع المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا وقد قبلت صلاتنا إلا وقد قبلت صلاةنا واستجبت دعاءنا ورحمت ضعفنا ورحمت ضعفنا ورحمت ضعفنا واعطيتنا مقصدنا واعتقت رقابنا وكتبت لنا سعاده الدنيا والاخره اللهم اكتب لهذا الجمع المبارك اللهم اكتب لهذا الجمع المبارك سعاده الدنيا والاخره فلا نسطاء ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين فانه لا يقدر على ذلك الا انت اللهم اغفر لجميع المسلمات اللهم اغفر المسلمات وخص منهن الحاضرات فان لهم حقا علينا فإنه لهم حق علينا اللهم لأ اللهم املأ قلوبهن إيمانا اللهم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوهن حياء وزينهن بالحجاب والعفاف اللهم اغفر لهن كل ذنب واحفظهن من كل جنب اللهم يا حي يا قيوم اللهم اشف المريضة اللهم ارزق العقيمة اللهم اغفع عنهن كل هنب وكل غم وكل حزم وكل بناء اللهم اجمعهن بزوجات الحبيب اللهم اجمعهن بأمهات المؤمنين جلات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله